لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم رحمتك أرجوه فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنا